وَلقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يريدون اليه اعجمي ல மீனு நி அகிலயி முல உன் அலி இன் நமய تر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ديمانه الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يرى تى وان الله على دلقمر الكافرين اولئك الذين طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ أُمُّ الْغُفْلُ فِلُونَ لَا جَرَمَ أَن هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إليهم نار رب بك من بعد غلا لغ...